Book 2 73 73 73 Saadat tehdä jotakin? El-samah bi-amali şey. El-samah bi-amal şey. Saatko jo ajaa autoa? Hel syta jusmahhu läkä än takude se jäära? Häl surt jusmä läkä än Saatko jo juoda alkoholia. Hel syta jusmahu läkä ään täsrab elhamr? Hel surt jusmä läkä än täsräb elkär? Saatko jo mennä yksin ulkomaille. هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ صار يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز سامي هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Saako هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Saako هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ ساكو تالا ماكساا هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ ساكو ماكساا واين هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Sanko soittaa. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Sanko أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ Sanko sanoa أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ هان إيسانوكوا بيوستش. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. هان إيسانوكوا أوتشش. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. هان إيسان نُكوى راوتاتي أسمار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. سامكو إستوتوا. أتسمح أن نجلس؟ Voisimmeko saada ruokalistan? أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ Saamme koksaa هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟